وَيَمْحَقَ اللهُ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ ويعلم الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ குவீன ஜங்க تَمُرُّ قَبْلِي أَنْتَ الْقَوْمُ فَقَدْ رَأَيْتُمُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ رُسُلٌ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّ قَوْلُ بَطْمٍ عَلَى وَمَن يَقْلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَنَجِّ الزَّالِذَةَ الشَّاكِرِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ سُوءَ ا وَمَنْ يُرِدْ سُوءَ الْأَخِيرَةِ نُتِيهِ مِنْهَا وَسَنُذِيقُهُمْ كِ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فَمَا وهنوا لما فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا உ والله يو يب الصابرين وما كان قولهم الا انقذ منا وانصرنا على القوم الكافرين فاتانكم الله ثوابا ثواب الآخرة والله يحب العالم